فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّا كَانَ هُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ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 قالَا ال الذيينَ كَفرَرُوا إهَا إِلَّا صِحْرم مُبِين وَقالَاوا لَْلاءُ زِلَ عَلَيْهِ مَلَك وَلَوْأَ زَلْنَا مَلَكََّ قُضْيَ الْ الأأَمْرُسُم مَ لَا يظَرُون وَلَوْ جَعلْنهُمَلََّ جَعَْنَاهُ رَجُ لَ وَلَ لَبَسْنَا عَلَيْهِمَّا يَْلبِسُون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 وَمَن أَظْلَم مَِّا نِفْتَرَ عَلَى اللهَّ كَذِبًا أَ كَذَّبَ بآياتاتِ إنهُ لا يُفْلِحُ الظالِمونون وَيَومَ نَحْشرهُم جعًا ثمَُّ نَقولول للَّذينَ أَشَكُ ثمَُّ نَقول للَّذينَ أَشَكُأَينَ شرَركَ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 وَمِنْهُم النَّي يَسْتَمِع إلَيْكَ وَجَعَلنَا عَى قُلُوا بِهِمْ أَكَّةً أَ يَفقَهُهُ وَفِي آذَانِهِم وَقَرَا وَإ يَرَو كلُل آيَة ال لا يُؤْمِنوا بِهَا حتىَ إذَا جَاءكَ يجَادِلونَكَ يَقولُ ال الذيينَ كَفرَروا إْه إلَّا أَسطير الْ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِه حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالوا يَا حَسْرَتَنَا قالوا خَسِرْنَا ۚ بَلْ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا وَم الحيَةُ الدُّنْيياَا إِلَّا لعبُون وَلَهُ وَلَذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ للَّذينَ يَدقُونَ أَفَلَا تَعاقِلون قَدَنَ عَلَمُ إِهُ لاَا يَحْزُنكََّذ يَقولونَ فَإِهُ لا يكَذذبونَك فَإَِّهُم لا يُكَذّبونَكَ وَلا الظَّالِمينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجَحَلُون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 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أَوْ أتتكم الساعة فغير الله تدعون إن كنتم صادقين بلْإهُ تدععونَ فَيَكشِفُ م تدععونَ إلَْهِ إنش أَتَهُ سوَونَماَا تُشكون وَلا قدأَرسَلْنا إ أُم مِ مِمْ قَلِلكَ فَأخذْناهُ فَأخذْناَاهُ بالِبَأْسَ إ وَظر إ عَهُم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 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَمَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَمْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ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 ثُمَّ نُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا تَدْعُونَهُ تَضَرًّا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 أَوْ بِكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ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 لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ٱتْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ وَأَن أَقِيمَ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الحق وَلَهُ الْمُْلكُ يَوْمَ فَقُ فيِي السّور عَالِمُ الْ الغَيْبِ وَشَّهادَ وَهُوَ الحَكمُ الْ الخَب وَإِذْ قَالَ إبْرَهِي مُلِأَبِهِ آجرْرَاءَةَ التَّخذُ أأَثْنامًا آالهَا إِي أأَراكَ وَقَوْمَكَ فيِي بلَالُّبِين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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّهُمْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَن آبَاءِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَّ بَيْنَهُمْ وَجَدَّ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صراط ذالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قْتَدِهْ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ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 وَلِتُنذِرَ قُرًى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أُذِلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ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 يخررج الحَّ منِن الميتيِ وَمُخرِرجُ المَيتِ مِنَ الحَييد ذَكُم اللهَّ فَأََّ تُؤفكُون فَِقُ الإِصْباحِ وَجعَلَ الليلى سَكنَوا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبان ذَلِ تَقدير العزيز العليم.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 وَهُوَ الذي أَ زَلَمِنَ السَّمائِمَا أَ فَأخْرَجَنَا بِهِ نَباتَ كلُّ شيءَ فَأخْرَرجَنَا بِهِ نَباتَ كلُّ شيءَيء فَأَخَرجَناَا مِنْهُ خَضِضًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا متغكِبَا وَمِنَ النَّخلِمِ طَلعهَا قِنوانُ داََه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 قَدَجَهَا أَكُمْ دَفَائِرُ مِ رَبِّكُمْ فَمَنَّا بصَرَفَ لِنَفْتِ وَمَنَّ مِي يَفَعَلَيهَا وَمَا أَن عَلَيكُم بحَف وَكَذَلِكَ نُفَِّفُ الْآياتِ وَلَقولُُ دَرَسَْ وَلِنُ بَيّينهُ لِقَوم يعلمون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 كَذَلِكَ زَيَّْا لِكُلِّ أَُّةٍ عمللَهُم ثمَُّ إى رَبِّهِمَّ رجِعُهُمْ فَيُونَدّئُهُمْ بِمَا كانَوا يَععمللُون ثمَُّ إى رَبِّهِمَّا رُجعُهُم فَيُنَبّئُهُم بِمَا كانوا يَعْعمللون وَأَقُسَمُ بالاللَّهِ جَهْدَ أأَيمانَانِهِمْ لَإِ جَ أَتْهُم آيَةُ ل يُؤمنِنَّ بِهَا قُل إَّ مَآيَةُ ع دَ اللهَّ وَماَا يُشعبكُمْ أنه إذَا جَأَتْ لا يُؤمنِنُون وَن قلِّبُ أَفْئِيدَتَهمم وَأَبَصَارَهُم كماَمَا لَمْ يُؤْمنِنوا بهِهِ أَوَّلَ مََّح وَنَذَرهُم فِي طُيانِهِمْ يَعمَهُون وَلَ أننا نَزَّلْنا إلَيهِممَل إِكَةَ وَكَمَهُم المَوْتَ وَوحشرناَا عَلَيْهِم كُ شَيْء قُب لََّا كانَوا لِعْمنِنُ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا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 سَيُصيبُ الذيينَ أَجرَمُ صغَار الن ل اللهَّ وَعذاب شَديد بمَا كانَوا يَيمكرون فمَ يُريدد اللههُ أي يَهذِيهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للِإسلام وَمَ يريدَأَ يضِلهُ يَجعَ صَدْرَهُ ضَييقًا حَج كَأَما يَ الصَّع في السَّم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 وَلَو شَ أَ اللَّهُ مَا سَعَلُهُ فَذَرهُم وَماَا يَفْتَرون وَقالَاواه أَنعامُ وَحَرْسٌ حِجرٌ ال ل يَقُعَمُهَا إِللاا مَنَّ شَاءُ بِزَمِهِمْ وَأَنَّامُن حُرِّمَْظُهورُهَا وَأَنامُ ال لا يَذْكُرُ نَسْمَ اللهَِّ عَلَْهَ فْتِرَأَنَّ عَلَْه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 والالذَيتُونَ وَُّم إَّ نَمُتَشابِه وَغَيْرَ مَشابِه كلُل مِنْ سَمَرِهِ إَا أَثْمَرَ وَآتُ حَقَّّهُ يَوْومَحصَادِه وَلَا تُصِْفُ إنهُ لا يحبُّ المُسْرِفين وَمِنَ الأنَّى مِحَمولَةَ وَثَشاب كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين قُلْ آهَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبعُون بعم إن كنتُم صادقين وَمِنَ الْ الإِثنينِ ومِنَ البقرثنين قُلْ الأ الذكَرَيْنِ حَّ م أَمِ الأ سَين أَمجتملت عليهْهِ أأَرحام الأاسين أَم كنتُم شهد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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَصَادِقُونَ فَيَكْذِبُوا كَفَقُلِ الرَّبُّكُم ذُو رَحْمَةٍ واتعة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 ثُ آتَيْن مثَلكِتابةَ م منَن عَى الذي أَحْسَنَ وَتَفْصيل لِكُلِّ شَيْئ وَهُدَ وَهُدَ رَحْمَةَ لعَهُم بِلِقائِ رَبِّهِمْ يُؤْمنِنون وَهذا كِتابٌ أَْ زَلْناهُبارََكُ فَاتَّبعُوه وَاتَّقول عَكُم تُرْرحَمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أما أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقَدَجَ أَكُمْ دَينَةُم الرربَبِّكُم وَهُدَ وَرَحْمَه فَمَنْ أَظْلَم مِ كَذْلَبَ بِآياتِ اللهَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِ الذيذين يَصْدِفونَ عَنْ آيات نَاسُ العذاَابِ بِمَا كانَانهُ يَصْدِفون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 مِلَّ تَ إبرهِي مَحَنِي فَو وَما كان مِنَ المُجدِكين قُلْإِ صَلَاتِ وَنُسك وَمَحيييَ وَمَمات للَّهِ رَبّ العالممينَ لا شَركَلَ وَبذَلِكَ أُمرتُ وَأَن أأَووَلُ الْ المسلِمين قُلْ الأأَغيرَ اللهَّهِ أَبَغي رَبّ وَوهو رَبّ كلُّ شيءَ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 لَبلَلَُكُمْ فمَا آتاَكُمْ إ رَبكَ سرَرِيع لا يَقابِ وَإِن